ربانين الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجن والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض رضعها من أمام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من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 ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا بغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللغلؤ والمرجان فبأي آلاء كُمَا تكذبان وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تَكذبان كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ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 فبأي ألم ربك ما تكذبان يا معشر الجن والانس إن استطعتم أنتم فذو إن استطعتم أنتم فذو من أقطار السماوات والأرض لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواط من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ما تكذبان فاذا شقت السماء فكانت وردة كالدخان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرض المجرمون بسيناهم فيؤخذ بالنواصل والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حمين آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان دواعت أفنان، فبأي آل ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان، فبأي آل ربكما تكذبان؟ فيما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائينها من استبرق وجن الجنتين دام فبأي أَلَأَيْ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَاً فِي النَّقَاصِ رَأَتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثُنَّ إِنْسُمْ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ فَبِأَيِّ أَلَأَيْ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَاً فأنهم الياقوت والمرجان فبأي آل ربك ما تكذبان هل الجزااء والإحسان إلا الإحسان فبأي آل ربك ما تكذبان ومن فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهمتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيما عيما من الضاختان فبأي أي ربكم ما تكذبان فيما فاكهات ونخل ورمان فبأي آلاء ربكم ما تكذبان فين خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مغصورة في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثون إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربك ما تكذبان متكئين على رفرة خضر وعذقرين حسان فبأي آلاء ربك ما تكذبان تبارك اسم ربك للجلال والإكرام.